يقول السائل ما وجه شرك صاحب الجنتين حتى قال له صاحبه ولا أشرك بربي احدا هذا في حوار حواره لصاحبه لما بين له وقام عليه الحجه وذكر له البراهين اعلن وصدع بتوحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى فقال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدعا بالتوحيد وأشرت إلى أن في مقامات الشرك والإلحاد وغير ذلك من صنوف الكفر ينبغي على الإنسان أن يصدع بتوحيده وإيمانه بربه تبارك وتعالى وإخلاصه له وبراءته من السرك نعم يقول شيخنا الفاضل رجل يصلي ويصوم ولكن أحيانا ترد على قلبه وساوس حتى يضيق صدره بها فهل يعتبر هذا من كفر الشك جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم فيه يعني أشياء تهجم على قلب الإنسان من غير طلب لها ولا رغبة فيها بل يكون كارها لها وهي عظيمة جدا بل تكون كفريات وأقوال آثمة باطلة شنيعة لكنها ترد على القلب بدون استئذان وتهجم عليه بدون طلب وبدون رغبة من الإنسان ويكون الإنسان كارها لها مبغضا لها مثل ما قال الصحابة في بيانهم أو كلامهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به هذه الكلمة قولهم أن يخر من السماء أحب لي من أن يتكلم فيه تدل على ماذا تدل على أن قلوبهم كارهة لهذا الشيء الذي دخل على نفوسهم وهجم على نفوسهم من غير طلب ومن غير اختيار قال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان قال ذلك صريح الإيمان ما هو صريح الإيمان؟ هذه الكراهية لهذه الوساوس فإذا كان الإنسان قد ابتلي ببعض هذه الوساوس وهو كاره لها ومبغض لها ويريد أن تخرج من صدره بأسرع وقت ولا يكلم بها احدا بل هو يتعود بالله منها ويعمل على طردها من صدره هذا صريح الإيمان هذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صريح الإيمان فلا تضر الإنسان شيئا لا تضر الإنسان شيئا نعم يقول شيخنا حفظك الله هل دعاء الله تبارك وتعالى متوسلا بالصالحين في قبورهم كان يقول يا رسول الله سل الله أن يغفر لي وأن يرزقني الولد هل هذا يعد من الكفر هذا الذي هو دعاء المقبورين والتوجه إليهم بالسؤال كان يتوجه بسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام او لولي من أولياء الله من المقبورين يا شيخ فلان يقول في دعاء مثلا يا شيخ فلان اشفع لي عند الله أنا أكون من أهل الجنة أو غير ذلك من التوجهات المقبورين فهذا التوجه والاتجاه بالسؤال والطلب والنداء إلى الميت المقبور هذا التوجه بحد ذاته هو من الشرك هو من الشرك بالله تبارك وتعالى فمن أراد شفاعة الشافعين وأن يفوز بشفاعة الشافعين يطلبها من المالك للشفاعة يطلبها من المالك للشفاعة وهو الله رب العالمين قل لله الشفاعة جميعا فإذا أراد شفاعة الشافعين يقول في دعاء اللهم لا يتج إلى الميت المقبور وإنما يتجه إلى الله يقول اللهم أسألك أن تشفع في أنبياءك أو أن تجعلني ممن يشفع لهم أنبياءك وأولياءك فيتوجه إلى الله فالتوجه في السؤال والطلب والدعاء والالتجاء والضراعه والسؤال هذه كلها لا تكون إلا لله فمن صرفها لغيره فقد أشرك نعم تقول أحسن الله إليكم الدعاء في آخر يوم الجمعة هل يجوز فيه رفع اليدين إذا رفع يديه تحريا لما في رفع اليدين من فضل وإجابة للدعاء من غير أن يتخذ ذلك سنة فلا بأس بذلك قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. يقول عندي انتفاخ وهذا ينقض ضوء باستمرار بسبب خروج الريح. فهل علي أن أجدد الوضوء في كل مرة؟ هذا الذي هو خروج الريح باستمرار مثل سلس البول يعني بعض الناس يكون معه سلس البول خروج مستمر لا يملك نفسه من نقط مستمرة وكذلك أيضا بعض الناس يكون معه سلس الريح سلس الريح يعني تخرج منها الريح باستمرار ولا يملك نفسه فيها فمن كان معه سلس البول أو سلس الريح يتوضأ لكل صلاه ولا يلتفت لهذا الذي يخرج منه إذا كانت هذه حاله بل إذا جاء وقت الصلاه يتوضا ويصلي ولا يلتفت لما يخرج منه في هذه الأثناء والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا